أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم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 فِي الْآخِرَةِ حَسْرًا وَقِنَا عَذَابًا نَّارُ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَكُل اللهَّه فِيأََّ مَِّ عَْدُ دَات فَمَن تَعَجلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثمَا عَلَْ فمَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثمَا عَلَيْهِ وَم تَقرَ فَلَا إثمَا عَلَْهِ لِمَ لتَنْق واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الأطهار وسائر صحابته الكرام الأبرار وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين وبقية الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الأخير أيها الإخوة في هذه الدورة المباركة وقد تحدثنا في الليلتين الماضيتين عن بعض الآيات المتعلقة بالحج وذكرنا في البارحة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات أمور الحج ورتبها ترتيبا عجيبا دقيقا فبدأ سبحانه وتعالى بما يتعلق بالصفى والمروة وهي ما ذكرناه الله وهو ما ذكرناه في قوله إن الصفى والمروى تميش عائل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وأزال سبحانه وتعالى ما كان متعلقا في الأذهان حيال هذا الأمر وهو السعي بين الصفى والمروى ثم بعد ذلك تحدثنا عن آية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقلنا إن المقصود بهذه الآية بيان أن الحج عبادة منضبطة في وقتها وفي زمانها وفي مكانها وفي أفعالها وهذا كله تمهيد وتوطئة للدخول في الأحكام التفصيلية للحج ومن أوسع الآيات التي تكلمت عن الأحكام أحكام الحج ما ذكره الله عز وجل بداية من قوله وأتم الحج والعمرة لله وما بعد هذه الآية وهي قوله الحج أشهر معلومات ففي الآية الأولى في قوله وأتم الحج والعمرة كما ذكرنا بالبالحة بيان أن الحج والعمرة من الأمور الواجبة لمن بدأ فيهما وشرع وهي من العبادات الواجبة التي يجب على المسلمين أن يأتوا بها كما ذكرنا أن هذا هو القول الراجح وفي هذه الآية بيان لبعض الأحكام المتعلقة بالحج مثل محضورات الإحرام والإحصار وما يتعلق بالأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد والهدي وهل على أهل مكة هدي أو ليس عليهم هدي أو ليس عليهم تمتع ثم أيضا في الايات التي بعد الحج اشور معلومات فيها بيان لمتى يكون الدخول في النسك متى يكون الدخول في النسك وذلك في ايام في اشهر الحج المعلومه ثم بعد ذلك جاء النص بالامر بان يتزود الانسان للحج في هذه السفرة المباركه وفي هذا الرحل مباركه وأن الله سبحانه وتعالى من عادته في كتابه في القرآن أنه إذا ذكر الأمر الحسي يعرج على ذكر الأمر المعنوي وذكرنا ذلك بالتفصيل فكل هذه الآيات أيها الأخوة مقدمات وتوطئة للحديث عن أحكام الحج بالتفصيل أو الأعمال التي يعملها الحاج بالتفصيل فكان هذا الأمر في هذه الآيات التي سوف نتدارسها سريعا في هذه الليلة وهي بداية من قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هذا الجزء من الآية أيها الأخوة هو في الحقيقة جملة معترضة بين قوله, ال بين قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وبين قوله فإذا أفضت من عرفات لأن الله عز وجل لما نهى عن الرفث والفسوق والجدال في الحج بيّن سبحانه وتعالى أن هناك شيء وأمر يجوز للحج أن يفعله وإن ظن بعض الناس أنه قد يدخل في الرفث أو قد يدخل في الفسوق أو فيما يخالف مقاصد الحج وهو أمر التجارة والتكسب وابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى في الحج فبيّن سبحانه وتعالى بقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أن ابتغاء الفضل من الله عز وجل وهو المال إذا ذكر ابتغاء الفضل في القرآن فالمقصود به المال كما قال الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني يبتغون التجارة والتكسب والرزق والمال فلا حرج على الحاج سواء كان محرما أو انتهى من أعمال الحج أن يبتغي من فضل الله عز وجل في أمر التجارة أو التكسب أو الرزق بحيث أن, بحيث إن هذا التكسب وابتغاء الأجر من الله عز وجل لا ينبغي أن يشغله عن أداء المناسك فإن لم يشغله فلا حرج لا حرج عليه أن يتكسب وأن يبتغي فضل الله عز وجل في الحج أو في أيام الحج و ثبت عند البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العرب كانت لهم أسواق مشهوره في الجاهليه مثل سوق عكاظ ومجنه وذي المجاز وانهم كانوا يتسوقون فيها ويبيعون ويشترون في ايام في اشهر الحج في هذه الأسواق المشهوره فلما جاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم في الحج في اخر في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام تحرج من التجارة والبيع والشراء في أيام الحج لأن هذه أسواق من أمور الجاهلية فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه لا حرج من التكسب وابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى في أشهر الحج أو في أيام الحج وقد سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الكراء يعني الإجارة في الحج وعن التجارة وابتغاء الرزق فقال ألستم تطوفون بالبيت وتحلكون رؤوسكم وترمون الجمار قالوا بلى قال إذن أنتم حجاج يعني لا يمنع أن يجمع الإنسان بين الحج وبين أن يتكسب ويبتغي فضل الله سبحانه وتعالى وقد سئل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأله أبو صالح مولاه قال له أكنتم تتجيرون؟ في الحج يعني تتاجرون وتبتغون فضل الله في الحج قال وهل كانت معايشهم إلا في الحج يعني هل كان أهل مكة أو الحجاج بشكل عام يتعيشون ويترزقون ويبتغون فضل الله عز وجل إلا في أيام الحج لأنها أيام عظيمة وموسم عظيم يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها ويحصل فيها من الخيرات والفضائل الشيئ الكثير ومنها ابتغاء فضل الله عز وجل بالرزق وبالتجارة فهذه الآية بينت أنه لا حرج ولا إثم على من تكسب أو ابتغى فضل الله سبحانه وتعالى في أيام الحج أو في أشهر الحج بشرط أن يشغله ذلك عن أداء المناسك وتوفية حق الله سبحانه وتعالى ونفي الجناح هنا ليس عليكم جناح نفي للعقوبة ونفي للإثم والعتاب والملامة يعني لا ملامة ولا عتاب ولا عقوبة لمن أرى لمن تكسب أو لمن ابتغى فضل الله سبحانه وتعالى في أيام الحج ثم قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعى الحرام قوله فإذا ألفاء هنا عاطفة هذه الجملة معطوفة على قوله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا خسوق ولا جدال في الحج لأن هذا شروع في بيان أحكام الحج لأن الحاج الآن دخل في النسك ودخل في الإحرام في هذه الأشهر في أيام الحج فنهه الله سبحانه وتعالى عن ارتكاب المحظورات ارتكاب محذورات إحرام من الجماع ومقدماته وهو المقصود بقوله فلا رفث ونهاه عن ارتكاب المعاصي والخروج عن طاعة الله ونهاه أيضا عن الجدال في الحج والمخاصمة والمنازعة وذكرنا في البارحة ما المراد بالجدال في الحج ثم شرع سبحانه وتعالى في تتمة هذه الأحكام وفي بيانها قال فإذا أخذتم من عرفاتهم أفضتم الإفاضة من فاض فاض الماء إذا امتلأ الوعاء به فخرج من نواحيه مندفعا بشدة فالله سبحانه وتعالى بيّن هنا أنكم أنتم أيها الحجاج إذا أفضتم أي دفعتم وخرجتم من عرفات والإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد وقوف وهذا شيء واضح إنه لا يكون هناك إفاظة إلا بعد أن يكون قد سبقه وقوف في هذا اليوم العظيم فقوله إذن أفضتم أي دفعتم أي دفعتم من عرفات إلى مزدلفة وقوله سبحان عرفات هذا علم على الوادي المشهور المعروف للجميع وهو أثر من آثار ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ولم يمنع من الصرف قيل عرفات لم يمنع من الصرف لأنهم عاملوهم وعملت جمع المؤنث السالم عاملوهم وعملت جمع المؤنث السالم وعرفات تسمى أيضا بعرفة وأيضا تسمى بالمشعر الحلال لأن هناك مشعر حرام وهم الزليفة وأيضا تسمى بالمشعر الأقصى وتسمى أيضا بإلال والجبل المعروف الذي هو في وسط عرفة الذي يسمى بجبل الرحمة المعروف والمشهور في اسمه أنه أن اسمه جبل إل ليس جبل الرحمة هذا المشهور في وهو المعروف عند العلماء وأهل السير والتاريخ وجبل الرحمة أيضا معروف لكن الأصل أن اسمه جبل إل وعرفات أو عرفة لماذا قيل فيها عرفة لماذا سميت بعرفة أو لماذا سميت بعرفات قيل في ذلك عدة أقوال منها أن الناس يجتمعون في هذا المكان فيتعارفون بينهم وتحصل بينهم المعرفة وهذا أمر مشاهد ومعروف وقيل لأن آدم عليه السلام وحواء آه بعد أن أهبط إلى الأرض كما وردت في ذلك بعض الروايات أنهما, أنهما أهبطا في الهند وقيل في جدة فاجتمع في هذا المكان الذي هو عرفة وتعرف عليها فعرفته فلذلك سميت هذه المنطقة أو هذا الوادي بعرفة وقيل سميت عرفة من العرف وهو طيبا رايحة كما قال الله عز وجل عن الجنة عرفها له وقيل سميت عرفة لأن جبريل عليه السلام نزل على إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاه والسلام فاخذه وبين له المناسك وعرفه المناسك فكلما عرفه منسك من مناسك وما كان من هذه المشاعر المقدسه يقول إبراهيم نعم عرفته عرفته فجاء الى عرفه وقال له هذه هذا المكان لتقف فيه قال نعم عرفته عرفته فسميت عرفه لهذا الأمر والله تعالى أعلم بحقيقة الحال لكن هذه أقوال ذكرت عند ذكرت عند أهل السياري وبالتاريخ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماها عرفة قال الحج عرفة وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام عند أحمد في السنن أنه سماها عرفات فقال الحج عرفات فإذن التسمية لا بأس بعرفة ولا بأس بعرفة الوقوف بعرفة يوليخوة ذكره الله عز وجل باسمه وذكر عرفة نصا عليها لعظمة هذا الأمر وجلالته ولأنه أعظم أعمال الحاج إذا أحرم ودخل في نسك الحج وهو الوقوف بعرفة وثبت كما قلت لكم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج عرفة وهذا من تعريف الجزئين كأنه قصر أعمال الحج على الوقوف بعرفة لماذا؟ لأنها أعظم الأعمال الوقوف بعرفة أعظم أعمال الحج وهو أعظم أركان الحج بل هو المقصود الأعظم من الحج وهو الوقوف بهذا المكان العظيم لإقامة ذكر الله عز وجل ولإقامة شرعه سبحانه وتعالى والإظهار التذل والفقر والمسكنة والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس فإذا زالت الشمس بدأ وقت الوقوف بعرفة ويستمر إلى فجر يوم العيد إلى فجر يوم جمع كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عروة ابن المضرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالآية إذن أشارت إلى عرفة بالنص الصريح بقيت أركان الحج الأخرى كم هي أركان الحج؟ أربعة الإخرام ثم الوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفة والمروة طيب ذكر الله عز وجل الوقوف بعرفة في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله طيب أين ذكر الإحرام؟ في قوله البارح ذكرنا هذا الأمر فمن فرض فيهن الحج فمن فرض فيهن الحج يعني ألزم نفسه بالدخول في نسك الحج في أشهر الحج هذا الإحرام طيب ذكر السعي صفة والمروة إلا ما ذكر إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتوى إلى آخرين طيب أين ذكر القواف بالبيت؟ في قوله وليتطوف بالبيت العتيق إذن ذكرت أركان الحج الأربعة في آيات الحج ثلاث منها ذكر في البقرة والأخير ذكر في سورة الحج وذكر الله سبحانه وتعالى عرفة فإذا أفضت من عرفات من فوائد ذكر عرفات هنا الرد على قريش التي كانت تعتقد أنها لا يجوز لها أن تخرج من الحل من الحرم إلى الحل لأنهم حمص والحمص هم المتشددون أو المتحمسون في دينهم وفي عبادتهم فرأت قريش أنها أهل, أنها أهل الحرم وأنه لا يجوز لأهل الحرم أن يخرجوا إلى الحل ولا يجوز لهم أن يعظموا شيئا من الحل إنما التعظيم يكون كله تاما للحرم وأنهم حمص والحمس لا يخرجون إلى الحل فذكر الله عز وجل عرف نصا ليرد على هذه المخالفة التي كانت المشركون في مكة يخالفون فيها هدية إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أن قريش تعلم علم اليقين أن إبراهيم عليه السلام قد وقف بعرفة لكنهم كانوا يقفون في مزدلفة ويمتنعون عن الخروج إلى عرفة ويقول ويقولون الناس هم الذين يخرجون إلى عرفة أما نحن أهل الحرم فلا نذهب إلى الحل ولا نعظم شيئا من الحل فبيّن الله سبحانه وتعالى أن الوقوف بعرفة من أركان الحج وهو أمر لازم ومحتم ويوم عرفة يولخ يوم عظيم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى وما رؤي الشيطان حزينا كئيبا مندحرا مأزورا في مثل يوم عرفة لما يرى من رحمة الله عز وجل التي تنزل على أهل الموقف والله سبحانه وتعالى يدل من أهل الموقف كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ويباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا وفي رواية ماذا يريد هؤلاء فيغفر الله تعالى لأهل الموقف بل ويتحمل عنهم التبعات سبحانه وتعالى وقد تبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر عند الحاكم بسند حسن أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام يعني تقصد البيت الحرام فإن لك بكل خطوة تخطوها راحلتك حسنا ويرفع الله لك بها درجة ويمحو عنك بها خطيئة فإذا وقف الناس بالموقف في يوم عرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ويقول ماذا أراد هؤلاء فيغفر الله تعالى لأهل الموقف كلهم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلا لمن كان مشركا أو كان في مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول عليه الصلاة والسلام فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك, أمك وحلقك رأسك لك بكل شعرة تسقط حسنا ورميك الجمار مذكور لك وأما رميك الجمار فهو مذكور لك فالمقصود يا إخوة أن يوم عرف من أعظم وأجل, من أعظم وأجل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى ولذلك شرع لغير الحجاج أن يصوم ذلك اليوم وجعل الله سبحانه وتعالى كفارة سنتين لمن صام ذلك اليوم العظيم ثم قال الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني في مزدلفة مزدلفة كلها تسمى بالمشعر الحرام وقيل عند الجبل المشهور والمعروف الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي كانت تقف عنده عند حدوده قريش في جاهليتها وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير وهو الجبل المعروف فهذا الموقف هو الذي وقفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المقصود بالمشعر الحرام وإن كانت مزدلفة كلها موقف كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فالمقصود أن الحاج إذا وقف إذا أفاض ودفع من عرفة إلى مزدلفة فإن الواجب عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل ومن التلبية كما قال الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني أكثر من ذكره سبحانه وتعالى ومن التلبية في هذه الأماكن وهذه المشاعر المقدسة ثم قال الله سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين كرر الأمر بالذكر بذكر الله عز وجل لأهميته القصوى ولأن الحج من أعظم مقاصده إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم مقاصد مشروعية الحج إقامة ذكر الله عز وجل لذلك تكرر هنا الأمر في آيات الحج تكرر الأمر بالذكر بذكر الله سبحانه وتعالى فقوله واذكروه كما هداكم هذا تكرار للأمر بذكر الله عز وجل وهو عام مطلق في كل وقت وقوله كما هداكم الكاف هنا نعت لمصدر محذوف ما مصدرية يعني اذكر الله عز وجل ذكرا يساوي هدايته لكم اذكر الله عز وجل ذكرا يساوي هدايته لكم وقيل اذكر الله عز وجل كهدايته لكم اذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كهدايته لكم لأن ما هنا مصدرية على الصحيح وقوله وإن كنتم من قبله لمن الضالين إن هنا مخفف من الثقينة بدليل دخول اللام على خبرها لمن الضالين وقبله وإن كنتم من قبله الضمير هنا يعود على الهداية على الهدى الذي هداكم الله عز وجل يعني أذكروا الله عز وجل ذكرا عظيما يساوي هدايته لكم يساوي هدايته لكم أو كهدايته لكم وقد كنتم أصلا من قبل الهداية ومن قبل أن يهديكم الله عز وجل لمن الضالين يعني التائهين الحائرين الذين لا يعرفون أحكام الحج ومناسك الحج فهذا أمر منه سبحانه وتعالى بأن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل في مثل هذه المواطن العظيمة ومثل هذه المشاعر المقدسة واضح يا إخوة طيب. ثم قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم هنا حرف عطف واختلف أهل العلم أو الأهل التفسير في ثم هذه هل هي باقي على بابها أو إنها ألغيت ألغي عملها أو لم تبقى على بابها ثم حرف عطف من, من معانيها الترتيب إذا قلت مثلا دخل محمد ثم سعيد ما المقصود ما المراد المفهوم أن محمد أول ثم سعيد هذا للترتيب حرف عطفة للترتيب فمن قال من أهل العلم إن ثم هنا ليست للترتيب هي عاطفة لكن ليست للترتيب قال إن الجملة التي قبل ثم لا علاقة لها بما بعد ثم فترتب على هذا القول أن قوله سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس هو هي هذه الإفاضة هي نفس الإفاضة الأولى وأمر بالتكرار بالتكرار الإفاضة مرة أخرى يعني إذا أفضتم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أفيضوا من مزدلفة أفيضوا من مزدلفة التي هي مكانوا مكان اجتماع الناس ومكان اجتماع قريش ومكان اجتماع العرب حينما يأتون من عرفة فهذا القول الذي قال به بعض أهل العلم وهو على اعتبار أن ثم ليست للترتيب لكن القول الثاني وهو الذي قال به كثير من أهل العلم من أهل العلم بالتفسير أن ثم باقيه على ترتيبها ثم باقيه على معنى الترتيب فهذه الإفاضة الثانية هي تختلف عن الإفاضة الأولى فقوله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله هذه إفاضة من عرفات إلى مزدلفة وقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس هذه إفاضة ثانية المقصود بها إفاضة من مزدلفة إلى منا وهذا هو الصحيح يرخ هذا القول هو الصحيح لأنه المناسب لسياق الآية سباقها ولحاقها فسباق الآية سبق ذكر الإفاظة من عرفة ولحاق الآية يقول عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فبالإفاظة من الزريف إلى منا وما يكون فيها من أعمال يقول الحاج قد قضى مناسكه وأتم مناسك الحج فالصواب إذن أيها الأخوة أن الإفاظة الثانية هذه ثم أفيضوا من حيث أفاظ الناس ليست هي الأولى كما يقول بذلك بعض المفسرين مثل القرطبي وابن عطية وغيرهم من أهل التفسير فالصواب أن ثم هنا باقي على, على عملها وهو للترتيب يعني ترتيب الإفاظة الثانية على الإفاظة الأولى وقد ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الإفاضة الثانية هنا في هذه الآية هي الإفاضة من مزدلفة طيب ما المقصود بالناس هنا ثم أفيضوا من حيث وأفاض الناس يعني العرب الذين كانوا يحجون في السابق ومنهم قريش فهم يعلمون أن الاجتماع بعد عرفة يكون في مزدلفة لذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى مزدلفة صراحة ونصا لأن العرب كانت تعرف ذلك وقريش كانت تعرف ذلك فذكر الناس بشكل عام لأن هذا أمر معروف عند الناس الذين كانوا يجتمعون بعد عرفات يجتمعون في مزدلفة ولذلك سميت جمع سميت أيضا من أسماء مزدلفة جمع لأنه وقت أو مكان اجتماع العرب في جاهنية مع قريش التي كانت لا تخرج عن الحرم وتقف عند مزدلفة وتقف عند مزدلفة فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وهناك قول آخر في المقصود بالناس وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقول ابن جريد الطبر رحمه الله لولا أن الإجماع على خلاف ذلك لكان هو الراجح لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعالمين الصلاة والسلام هو الذي علم الناس المناسك وهو الذي ابتدأ هذه العبادة العظيمة عبادة الحج بتعليم من الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هم متبع لملة أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فإذا كانت العرب كما قلت لكم يخرجون إلى عرفة ويجتمعون فيها ثم يفيضون من عرفة إلى مزدلفة فتجتمع قريش مع العرب في هذا المكان ثم يفيضون كلهم من مزدلفة إلى منه. ثم ذيل الله سبحانه وتعالى وعقب هذا العمل العظيم وهو الإفاظة الوقوف بعرفة ثم الإفاظة من عرفة إلى مزدلفة ثم الوقوف مزدلفة وذكر الله فيها ثم الإفاظة المزدلفة إلى منا عقب ذلك بقوله واستغفر الله إن الله غفور رحيم يعني أكثر من ذكر الله ومن استغفار والتوبة والرجوع إليه عند نهاية كل أعمالكم وعباداتكم فإذا انتهى الإنسان من عمل من الأعمال الصالحة أو من عبادة من عبادات الصالحة فالمشروع له أن يستغفر الله عز وجل كما هو معلوم في حين الانتهاء من الصلاة فأول ما يقول المصلي بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفره ثلاث مرات وهذا هو الواجب وهذا هو المنبغي على العبد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويشعر نفسه أنه في حاجة إلى الله عز وجل وفي انكسال وذل له سبحانه وتعالى وأن الذي وفقه لهذا العمل وسهله ويسره له هو الله سبحانه وتعالى وأنه مهما أجاد في عمله ومهما حاول الإتقان والوصول إلى الكمال لن يصل إلى ذلك الكمال والإتقان ولن يصل إلى أن يوفي الله حقه سبحانه وتعالى فحق الله على عباده عظيم جدا لا يمكن لأي أحد أن يصل إلى توفية الله حقه لذلك أمر بالاستغفار سبحانه وتعالى لتكميل النقص الحاصل في هذه العبادة وفي كل العبادات فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم والاستغفار معلوم أيها الإخوة هو طلب الغفران من الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الاستغفار من أعظم الأعمال والقربات إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل رتب على استغفار فوائد وثمرات كثيرة جدا ولا يعرف ثمرة الاستغفار إلا من جرب ذلك ولا يشعر بلذة الاستغفار إلا من أدام الاستغفار وأكثر الاستغفار وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من سره من سره من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله كثيرا كما ذكر عنه الصحابة رضي الله عنهم فكان يحفظ عنه في المجلس الواحد أنه يتوب إلى الله ويستغفر ربه أكثر من مئة مرة كما ثبت ذلك في الصحاح وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الاستغفار من أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وهو باب محبة الله من أعظم أبواب الدخول على الله سبحانه وتعالى وثبت أيضا عن أبي هرير رضي الله تعالى عنه في سيرته أنه كان يستغفر الله عز وجل في اليوم عشرة ألف مرة 12 ألف مرة 12 كانت هي عدد استغفار أبي هرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله عز وجل يقول فقولوا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ويقول الله عز وجل في في قوله سبحانه ثم استغفروا ربكم وتوبوا اليه في قوله عز ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى أجل كل الذي فضل فضله وقال في آية هود ويزدكم قوة إلى قوتكم هذا كله من أثار الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إليه سبحانه وتعالى ومعلوم أن التوبة هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل كما بين ذلك وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وأنها من أجل الأعمال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضاع رحيلته في فلات عليها طعامه وزاده فلما أيس منها ذهب إلى شجرة وإذ طجع ينتظر الموت فإذا براحل براحلته على رأسه فقام من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح الله عز وجل أشد فرحا بثوبة عبده من هذا الرجل الذي فقد رحلته في هذه الفلاة القاحلة في هذه الصحراء فأيوالإخوة لا بد أن نكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع يا الله عز وجل فكلنا ذو خطأ كلنا ذو خطأ وكلنا ذو تقصير ولن يوفي أحد منا طاعة الله عز وجل كما أراد الله سبحانه وتعالى ولن يصل إلى هذا الأمر فلنكمل هذا النقص بكثرة الاستغفار فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يحب من عبده أن يكثر من يستغفار وأن يتوب ويرجع إليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فهذه الآيات إذن أيها النقوة رتبت للحاج أعماله وماذا يفعل بدأت بالوقوف بعرفة ثم الإفاظة من عرفة إلى مزلفة ثم الإفاظة من مزلفة إلى ميناء وفي يكون هن تكون هناك أعمال مشروعة من أهمها رمي جمرة العقبة رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو التقصير ونحر الهدي والطواف والسعي بالبيت وقد رتب العلماء أعمال يوم النحر على حسب الأفضلية وجمعت ذلك في كلمة رنحق التبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهي من أعمل من أكبر أعمال الحج ومن أعظمها وهو يوم الحج الأكبر كما ذكر الله سبحانه وتعالى وقيل أن يوم الحج الأكبر هو عرف لكن الصحيح أن يوم الحج الأكبر أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد وهو يوم النحر فإذا هذه الآيات تحدثت العمال الحج ورتبتها بهذا الترتيب وقد تولت السنة المباركه بيان ما بقي من اعمال الحج وما وتفصيل اعمال الحج في احاديثه صلى الله عليه وسلم وفي افعاله عليه الصلاه والسلام وكان يقول حينما يعمل اعمال حج يقول لتاخذوا عني مناسككم لتاخذوا عني مناسككم ولذلك يقول الله عز وجل بعد ذلك فَإِذَا قَضَيْتُمْ مناسككم فَاذْكُرُوا الله كذكركم آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا يعني إذا انتهيتم من هذه المناسك وقضيتموها وأديتموها كما أمر الله عز وجل وأديتموه بي الشعائر فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا كرر الأمر بالذكر لأن من أعظم مقاصد الحج كما قلت لكم هو إقامة ذكر الله عز وجل في هذه المواطن الشريفة وفي هذه الشعائر المباركة المقدسة لا بد أن يعلن الحجاج جميعا ذكر الله عز وجل وأن يرفع بذلك أصواتهم وأن يعلن هذا الأمر الذي هو من أجل وأعظم مقاصد مشروعية الحج فقوله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله هذا أمر بذكره سبحانه وتعالى عند الانتهاء من مناسك الحج ومشاعر وشعائر الحج قوله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا قال بعض المفسرين إن المقصود أن العرب كانت إذا انتهت من رمي الجمرة ومن الحلق والتقصير والنحر كانوا يعقدون في أيام يوم العيد وأيام التشريق يعقدون المجالس للتفاخر والتعالي والتباهي وذكر الشرف فكان أحدهم يقول كان أبي يفعل كذا وكذا ويقول آخر كان أبي يحمل الديات ويدفع للناس الديات ويقول آخر كانت قبيلة كذا ويقول آخر كذا فكانوا يعقدون مجالس الفخر والتفاخر والتباهي في أيام التشريق ويوم العين الأيام التي هي بعد انتهاء أعمال الحج فنبه الله تعالى عباده إلى أن هذا الأمر مخالف لمقاصد الحج العظمى والكبرى وأن الواجب هو أن, أن الحاج إذا قضى هذه المناسك وانتهى من الوقوف بعرفة ومزدلفة وأعمال الحج الكبرى في ميناء يوم العيد أن يشغل نفسه في هذه الأيام المتبقية من أيام الحج يشغل نفسه بذكر الله عز وجل والتكبير والتهليل والتسبيح وقراءة القرآن والدعاء فإن كل ذلك من ذكر الله عز وجل هذا هو الواجب على الحاجة أن يفعله في هذه الأيام لذلك قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم يعني كما كنتم تذكرون آباءكم وشرفهم وتفتخرون بذلك في هذه الأيام المباركة فاذكروا الله عز وجل وأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى وامتنعوا عن هذه المفاخرة التي كانت العرب تفعلها في جاهليتها وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن معنى قوله عز وجل كذكركم آباءكم يعني إلهجوا بذكر الله عز وجل وأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى كما يكون من الأطفال حينما يكثرون من ذكر آبائهم وأمهاتهم لأن الطفل في حال صغر لا ينظر إلى أحد إلا لأبيه وأمه لأنه لا عائلة له إلا أبوه وأمه فإنه يكثر من ذكر أبيه ومن ذكر أمه في حاجاته وما يريده فأنتم إلهجوا بذكر الله وأكثروا من ذكر الله كما يفعل هؤلاء الأطفال حينما يكثرون من ذكر آبائهم وذكر أمهاتهم وقيل في قوله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى يعني اغضبوا لله عز وجل كما تغضبون لآبائكم وأمهاتكم إذا شتمت أمهاتكم أو شتم آبائكم فالواحد منا إذا شتم أبوه أو شتمت أمه فإنه يغضب أشد الغضب فالله عز وجل يقول كما تغضبون إذا شتمت أمهاتكم وشتم آبائكم فاغضبوا لله عز وجل إذا انتهكت محارمه سبحانه وتعالى ولعل الأقرب إلى الصواب هو القول الأول وهو أن العرب كانت تكثر من الفخر بالآباء والأجداد وتتفاخر في أيام العيد فقال الله عز وجل كما كانوا يفعلون فأكثروا من ذكر الله عز وجل وإجعلوا مكان هذا التفاخر هو الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى الكافنا كذكركم آباءكم نعت لمصدر محذوف تقديره فاذكروا الله ذكراً كذكركم آباءكم وفي الآية أيها الإخوة إشارة, إشارة إلى رمي الجمرة جمرة العقبة ونحر الهدي وحلق الرأس لأنها من الأعمال التي يشرع فيها ذكر الله عز وجل فالحاج إذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية ثم بدأ في ذكر الله سبحانه وتعالى وايضا في قوله فإذا قضيتم مناسككم إشارة إلى هذه الأعمال التي يعملها الحاج في يوم عرفة في يوم النحر قوله أو أشد ذكرا أو هنا ما معناها قيل هي بمعنى بل بمعنى الإضراب الانتقالي بل الإضراب الانتقالي يعني أضرب أو انتقل من الحالة مما قبلها إلى ما بعدها فأنتم أذكروا الله عز وجل كذكركم آبائكم بل أشد ذكرا من, من, من, من ذكركم لآبائكم فيكون ذكر الله عز وجل أشد من ذكركم لآبائكم أو يكون معنا معنى هنا للتدرج من الأسفل إلى الأعلى فيكون التدرج من قوم ذكركم آبائكم إلى ما هو أشد وأعظم وأعلى وهو أن يكون أعظم من ذكر آبائكم كما قال الله عز وجل في قوله في سورة الصفات فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فقيل في أو هنا قيل القولان قيل إن معنى أو بمعنى بل يعني بل يزيدون وقيل إنهم بمعنى التدرج من الأسفل إلى الأعلى وأشد أفعل تقضيل أشد أفعل تقضيل لم ينصرفه صفة لمحذوف تقديره أذكر الله كذكركم آباءكم ذكرا أشد من ذكركم لآبائكم أشد منه وقوله أشد ذكرا ذكرا هنا منصوب على التمييز على البيان أي, ذك... أي يذكر الله عز وجل ذكرا أشد من ذكركم لآبائكم ثم قال الله عز وجل فمن الناس من, ي... من, ي... من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما في الآخرة من خلاق ومن الناس من يقول إلى آخره الفاء هنا في قوله فمن الناس للتفصيل فإنه قد ذكر أهل الموقف في عرفة في مزلفة وفي ميناء وماذا يفعلون في أيام العيد ففصل سبحانه وتعالى هنا أحوال الناس وقسمهم إلى فريقين فالفريق الأول الذين ليس لهم هم إلا في الدنيا ومصالحهم وأغراضهم في الدنيا فهؤلاء لا يسألون الله عز وجل إلا مصالحهم الدنيوية يقول ربنا آتنا في الدنيا يعني أعطنا من الأموال والأرزاق والصحة والعافية والزوجات والنساء والأطفال ولا يذكرون أمر الآخرة ولا يذكرون أمر الآخرة فهؤلاء الفريق الأول قال الله تعالى فيهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق يعني ليس له في الآخرة من نصيب وليس له من حظ في الآخرة لأنهم ما طلبوها ولا أرادوها ولا قصدوها بل قصدوا الدنيا ونعم الدنيا ومصالحا في الدنيا وكانت العرب في جاهلياتهم يفعلون ذلك فيقولون في دعائهم ربنا أحبب نساءنا إلينا وأخصب زروعنا وأعطينا العافية في أولادنا وغير ذلك من دعواتهم التي كانوا يدعون الله بها في الحج فلا يذكرون أمر الآخرة فلا يذكرون الأمر الآخرة هذا هو الفريق الأول الفريق الثاني وهم ال... وهو... الأولياء الله الصالحون المؤمنون فإنهم يذكرون ويطلبون الدنيا من الله عز وجل ويطلبون الآخرة في دعوتهم المشهورة حيث يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول ربنا آتنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا الدعاء الإخوة هو من أشرف الدعاء ومن أعظمه فضلا وأجرا عند الله عز وجل وقد كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكثر منه السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم يكثرون من هذه الدعوة المباركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوله حسن هنا نكر في سياق الدعاء فهي تعم كل حسنة تعم كل نعمة وكل مصلحة وكل خير من خير الدنيا والآخرة فبعض المفسرين يقول ان المراد بالحسنة هنا الزوجة الصالحة بعضهم يقول المراد به الولد الصالح بعضهم يقول العافية بعضهم يقول المال كل ذلك يدخل في قوله سبحانه ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني أعطنا في هذه الدنيا كل خير وكل بركة وصلاح ونعمة وفضل سواء خطر على بالنا أو لم يخطر على بالنا فالعموم هنا أيها الأخوة مقصود حتى تدخل فيه كل الحسنات وكل الصالحات وكل الأعمال المباركة وكل الخيرات والنعم التي ينعم الله تعالى بها العبده وفي الآخرة حسنة أعظم حسنة في في الآخرة أعظم حسنة في الآخرة دخول الجنة ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا ذلك بفضله وكرمه سبحانه وتعالى ومن حسنات الآخرة السلامة من كروبات يوم القيامة والسلامة من عذاب القبر وغير ذلك من الحسنات العظيمة التي تكون في الآخرة وقنا عذاب النار يعني نجنا وخلصنا واجعل بيننا وبين عذاب النار وقايا فذلك أيها الأخوة هو أعظم الدعاء وأجل الدعاء لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه عليه الصلاة والسلام وهو من جوامع دعائه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال سبحانه وتعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوه أولئك هذا اسم الإشارة يعود قيل يعود الى الفريقين الى الى اهل الدنيا الذين طلبوا الدنيا فقط وقيل والى اهل الاخره الذين طلبوا الدنيا والاخره يقيل يعود الى الفريقين وقيل انه يعود الى الفريق الثاني الذين طلبوا الدنيا والاخره من الله سبحانه وتعالى لهم نصيب يعني حظ مما كسبوا كسبوا يعني طلبوا بعملهم طلبوا ما يرغبون طلبوا ما يرغبون وقيل كسبوا يعني عملوا فلهم حظ ولهم نصيب مما كسبوا ومما طلبوا من الله عز وجل مما يرغبون فيه سريع الحساب والله سريع الحساب هذه من صفاته سبحانه وتعالى العغمى والكبرى فالله سبحانه وتعالى من كماله عز وجل أنه يحاسب عباده ويوجازيهم بسرعة لا تأمل فيها ولا تفكر ولا اعتداد ولا عقد ولا غير ذلك فسرعة حسابه سبحانه وتعالى لعباده دليل على كماله سبحانه وتعالى وجلالته عز وجل وأنه لا تخفى عليه خافيا فالله سبحانه وتعالى من عظمته ومن كماله سبحانه وتعالى وجلاله وقدرته المطلقة التي لا حدود لها أنه يحاسب عبادة يحصي عليهم أعمالهم ويعرضها لهم ويجازيهم بها سبحانه وتعالى ولا كلفة عليه سبحانه وتعالى في ذلك ولا يؤوده ذلك ولا يثقله ولا يعجزه ولا يكرثه سبحانه وتعالى دل دل دلالة على كماله عز وجل وكمال صفاته وكمال أفعاله سبحانه وتعالى فهو يحاسبهم في لمح البصر لا يكرثه ذلك ولا يعجزه عز وجل وقد سئل عليه رضي الله تعالى عنه كيف يحاسب الله خلقه على كثرتهم قال كما يرزقهم على كثرتهم لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولا يكرثه شيء وهذا من دلائل عظمته عز وجل ومن دلائل قدرته التي لا حدود لها ثم يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات هذه الأيام المعدودات والإخوة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أنها أيام العيد وأيام التشريق يوم العيد وما بعدهم ثلاثة أيام, أيام التشريق هي الأيام المعدودات وأما الأيام المعلومات فهي أيام عشر ذي الحجة وقيل إن الأيام المعلومات هي أيام التشريق أيضا كما قال ذلك بعض أهل العلم هذه الآية واذكروا الله في أيام معدودات جاءت في ختام أعمال الحج جاءت في ختام اعمال الحج فالحاج هنا الآن قد وصل إلى نهاية أعمال الحج أحرم وطاف ووقف بعرفة وأفاض إلى مزدلفة ثم أفاض إلى ميناء ثم نحر وحلق ورمى ثم رمى الجمار فآخر أعمال حج هو المبيت بميناء ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق هذه آخر أعمال الحاج في هذا المنسك العظيم فالله عز وجل أيضا كرر الأمر بذكره في هذه الأيام كما قلت لكم للدلالة على أن أعظم من أعظم مقاصد الحج إقامة ذكر الله عز وجل وأن يكون الحاج دائما لهجا بذكر الله لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآية وفي قول واذكر الله في أيام معدودات إشارة كما قلت لكم إلى رمي الجمرات لأن الرمي يكون مع ذكر الله سبحانه وتعالى ولإقامة ذكره سبحانه وتعالى أكد الله عز وجل الأمر بالذكر الله في هذه الأيام المعدودات وهي يوم العيد وأيام التشريق كما قلت لكم لأن من أعظم مقاصر الحج هو إقامة ذكر الله ثم لأن العرب في جاهنيتهم كانوا إذا انتهوا من أعمال الحج وقضوا مناسكهم وبقوا في ميناء يبيث فيها اليوم العيد والأيام الثلاث التشريق كانوا يجلسون في مجالسهم كما قلت يتفاخرون ويتباهون ويتعالون بأحسابهم وأنسابهم وأعمالهم وكان كثير منهم وخصوصا الشباب كانوا يتفرغون لملذاتهم ومنها مغازلة النساء منها مغازلة النساء يقول العرج وهو شاعر معروف يقول ما نلتقي إلا ثلاث منا حتى يفرق بيننا النفرون يعني يقول ما يلتقي بحبيبته ومع شوقته إلا في أيامنا ثم يفرق بينهم النفر وهو الخروج من من منا ويقول عمر ابن أبي ربيع وهو معروف مشهور من أكبر أو من أشهر شعراء الغزل يقول بدى لي معصم حين جمرت وكف خضيب زينت ببناني فوالله ما أدري فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمرة أم بثماني وقد سئلت واحدة من هؤلاء النساء التي يأتين في الحج وقد أسفرت عن وجهها وكانت وكان وجهها حسنا وجميلا قيل لماذا تفعلين هذا لماذا تسفرين عن وجهك ماذا تريدين أنت ممن قالت أنا في بيت تقول من اللائي لم يحججن يبغين حسبة يعني أنا ما جئت حج أبغى وجه الله عز وجل من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليفتن البريء المغفلة تقول أنا جيد ما قص الحج ولا وجه الله عز وجل أنا أريد أن أفتن الرجال فمن الأعمال التي كان العرب في جاهلية مفعلونا في أيام التشريق أيام العيد أنهم كانوا يتفرغون لملذاتهم لأنهم كانوا محرومون كانوا محرومين من ملذاتهم في وقت الاحرام وفي ما قبل الحج ويمسكون عن ذلك فلما جاء العيد انطلقوا إلى مباهجهم وملذاتهم ومنها كما قلت لكم هذا الفعل الذي كانوا يفعلون وهو مغازلة النساء ومع الأسف الشديد والإخوة أن هذا الأمر مباقي إلى يومنا هذا نسأل الله أن يهدي المسلمين وأن يصلح قلوبهم في أيام التشريق تحصل مثل هذه الأمور مثل هذه المنكرات وهو الاختلاط بالنساء ورؤية النساء والنظر الحرام ويحصل من بعض النساء هداهن الله التبرج والتكشف في هذه الأيام المباركة التي أمر الله تعالى فيها بالذكر وبإقامة ذكر الله عز وجل وتحصل بعض هذه الأمور التي كانت العرب في جاهلية تفعلها وهذا مع الأسف الشديد أيها الأخوة وننبه على هذا الأمر فإنه كما قلت لكم مشاهد ومعلوم لدى الجميع وهو من بقايا جاهلية العرب التي كانوا يفعلونها في مثل هذه الأيام فالله عز وجل أكد على أن يشتغل الحجاج في هذه الأيام بذكر الله عز وجل ثم قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه التعجل والتأخر في أيام التشريق لا هو مشروع يعني من تعجل النفر من استعجل فنفر في اليوم الثاني من أيام التشريق فلا حرج عليه ولا إثم ولا ملامة ومن بقي وتأخر إلى الثالث فأيضا لا حرج عليه ولا إثم مع أن التأخر هو الأفضل وهو الأكمل لأنه فيه زيادة عمل وعبادة وفيه أيضا اتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه هو مثل أن تقول ل... ل... ل... لواحد من الناس تقول إن فعلت كذا فلا حرج عليك وإن فعلت كذا فلا حرج عليك يعني الأمر أنت فيه مخير الأمر فيه متساوي إن بقيت فلا حرج لا إثم عليه لا إثم عليك وإن خرجت ونفرت في النفرة الأولى وتعجلت فلا حرج عليك ولا إثم عليك فالأمر فيه للتخيير والأمر فيه واسع كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وبين الله عز وجل في هذه الآية قوله لمن اتقى لمن اتقى اللام هنا في قول لمن اتقى متعلق بنفي الإثم ولذلك قوله لمن اتقى هذا خبر لمبتدى محذوف تقديره ذلك لمن اتقى واسم الإشارة هنا يعود إلى نفي الإثم وبعض أهل العلم يرى أن قوله لمن اتقى متعلق بالتأخر فمن ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى والصحيح والصواب والأقرب أن قوله لمن اتقى متعلق بنفي الإثم يعني أن نفي الإثم ونفي الحرج هو لمن كان متقيا لله عز وجل في تعجله وفي تأخره وفي أعمال الحج كلها وفي أعمال الحج كلها فلذلك الأولى للقارئ الذي يقرأ أن يقف عند قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم يبتدئ بقوله لمن اتقى لأن هذا جملة أخرى خبر لمتدى محذوف تقديره ذلك يعني نفي الإثم ذلك لمن اتقى الله عز وجل ثم قال عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون لما انتهى الحجاج من أعمالهم وبيّن الله عز وجل هذه الأعمال والمناسك وبدأوا في الرجوع إلى بلادهم وأوطانهم وصاهم الله عز وجل بهذه الوصية العظيمة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى لأنها وصية الله للأولين والآخرين وهي أعظم الوصايا والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصي بهذه الوصية في مجالسه وفي دروسه وفي خطبه وفي جلساته مع صحابته وفي كل ما وفي كل المحافل وحينما يرسل الرسل وحينما يبعث المغازي والسرايا يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى لأن تقوى الله هي خير الزاد كما ذكرنا البارحة وهي أعظم ما يوصى به ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتقوى الله عز وجل يا إخوة هي أعظم المطالب وأعظم المقاصد وأعظم الخصال التي يطلبها الله عز وجل والتي يجب يتحلى بها المسلم في هذه الحياة فالله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى ورتب عليها الأجور العظيمة والخيرات المباركة يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني يجعل له مخرجا من كل شدة وقعت بالناس ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا من هنا ليس التبعضية بل هي بيانية يعني يجعل له أمره كله يسر وسهولة فما قال الله عز وجل ومن اتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرام التقوى إذن أيها الأخوة هي أجل الأعمال والقربات التي تقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى والتي يجب أن يتصف بها ويتحلى بها ولذلك رتب الله تعالى عليها كثيرا من الجزاءات والخيرات والثمار كما ذكرنا بعض ذلك قبل الأذان ويقول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله مع المتقين هذه المعية هنا هنا هي المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والتوفيق والتسديد الإلهي ويقول والله يحب المتقين ويقول الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم الفرقان هو هنا هو ال الذي يفرق به المتقي بين خير الخيرين وشر الشرين لأن التفريق بين الخير والشر هذا يعرفه كثير من الناس لكن التفريق بين خير الخيرين وشر الشر الشرين هذا هذه مزية للمتقي لأنه ينظر بنور الله سبحانه وتعالى لأنه ينظر بنور الله وقد فتح الله قلبه لأنه أطاع الله عز وجل واتقاه عز وجل ففتح الله قلبه وفتح عقله وأصبح يفهم وينظر ويعقل بفضل الله وبنور الله سبحانه وتعالى فالتقوى أيها الأخوة هي أعظم الشعار والدثار والخصال التي ينبغي المسلم أن يتحلى بها والتقوى أيها الأخوة تكرر ذكرها في القرآن كثيرا جدا بصيغ متنوعة مما يدل على عناية الله بها وجليل الاهتمام بهذه الشعير المهمة التي يجب أن تصف بها المسلم في كل وقت وفي كل حالة وفي كل زمان وفي كل مكان وفي أي مكان في سوقك في عملك في تجارتك في بيتك في مسجدك في كل مكان حتى وأنت متدثر بلحافك تتق الله عز وجل وتستشعر تقوى الله سبحانه وتعالى التقوى هي كما يقول العلماء العمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل والخوف من الجليل سبحانه وتعالى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية هذه الوقاية هي فعل ما أمر وترك ما عنه نها وزجر وقد سأل عمر رضي الله عنه سأل أبي بن كعب سيد المسلمين وسيد القراء كم معلوم سأله عن التقوى ما هي ما هي التقوى فانظروا إلى جواب كعب وانظروا أيها الإخوة إلى هذا الفقه الذي كانت الصحابة رضي الله, عنه رضي الله عنهم تتحلى به قال كعب يا أمير المؤمنين قال أبي بن كعب قال يا أمير المؤمنين أما مشيت في أرض ذات شوك قال بلى قال ماذا صنعت قال شمرت ثيابي والتقيت قال فكذلك التقوى لأنك أنت أيها المسلم أنت في سفر إلى الله سبحانه وتعالى في طريق إلى الله هذا الطريق مليء بالأشواك ما هي الأشواك الشبهات والشهوات المعاصي والملذات والتي يحبها الناس من معاصي الله عز وجل هذه الأشواك التي تقطعك وتؤذيك في طريقك إلى الله عز وجل طيب ماذا تصنع؟ شمر ثيابك واتقي احذر هذه الأشواك هذه التقوى أن تحذر المعاصي وتحذر الشهوات وتحذر الشبهات لذلك أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقار واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقيرن صغيرة إن الجبال من الحصى الجبال من الحصى إذا أنت إذا جاءتك الذنوب وارتكبت الذنوب الصغيرة ثم الصغيرة ثم الصغيرة تكومت عليك وتكاثرت عليك حتى كانت هالجبال فهلكتها